ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وداات سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وان في خاف الصور ذلك يوموعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من نا عن للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ولا لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بولا من للعديد يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ مِنَ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ